Bismillaahir Rahmaanir Raheem Haamiin Aasiqaa Kaad Kadhalikunhu ilayka wa ilal ladhiina min qablika Allahul 'Aziizul Hakiim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 we gaan er een beetje over. We gaan er een beetje over. We gaan er een beetje over. We gaan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 Allahu al-Wali, ma'uta, waheu 'ala kulli shay'in Wa ma'xtalftum fihi min ila Allah. Dalikum Allah Rabbi, alaihi towkeltu wa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 الا ان الذين يمارون في الساعه لفي ضلال بعيد الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز من كان يريد حوض الآخرة نزد له في حوضه، ومن كان يريد حوض الدنيا نؤته منها، وما له في الآخرة من نصيب.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 ترى الظالمين مشفقين مما كسبوا وهو واقع بهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنة لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك هو الفضل الكبير de lichaam van de dier, de lichaam van de dier, de lichaam van de dier, de lichaam van de ان الله غفور شكور ام يقولون افترى على الله كذبا فإن يشا الله يختم على قلبه ويمح الله الباطل ويحق الحق بكلماته إنه عليم بذات الصدور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 waar aanslag komt van mislukkingen, dan wat je hebt opgehaald en vergeeft van veel. Waar فياته الجوار في البحر كالاعلام ان يشا يسكن الريح فيظللن رواكد على ظهره ان في ذلك لايات لكل صبار شكور او يوبقهن بما كسبوا ويعفو عن كثير ويعلم الذين يجادلون في آياتنا ما لهم من محيص فما أوتيتم من شيء فمتاع الْحَيَاةِ الدنيا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 dan werf en ontlep, dan zal hij het aan Allah. Hij is niet van de gerechtigen. En ويبغون في الْأَرْضِ بغير الحق أولئك لهم عذاب أَلِيمٌ ولمن صبر وغفر إِنَّ ذلك لمن عزم الْأُمُورِ ومن يضلل الله فما له من ولي من بعده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 وما كان لهم من اولياء ينصرونهم من دون الله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 وَإِنَّ إِذَا أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً فَرِحَ بِهَا وَإِن تصبهم سَيِّئَةٌ بِمَا قدمت أَيْدِيهِمْ فَإِنَّ الْإِنسَانَ كَفُورٌ لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ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 وَإِنَّكَ لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الْأَرْضِ أَلَا إلى الله تصير الْأُمُورُ